وكنا قد توقفنا عند قوله والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن وكنا قد بينا بعض التعريفات التي ذكرها في بدايه المكتب وكنا ذكرنا قبل ذلك اننا لن نبدا المجلس حتى يسمع بعض اخواننا الجزء الذي قد شرح اولا من حفظ الذي حفظ اول اثنى بيت يعني يبين لنا يكون يكتب واحد او يقول حفظ او ما شابه حتى نعرف من الذي حفظ ومن لم يحفظ من ايضا ابن ابي ليلى فقط ولا بحفظ وماذا تقصد يا ابن ابي ليلى من انت من كلا ابن ابي ليلى هل محمد بن عبد الرحمن ام تقصد ان عبد الرحمن او هل تعرف من ابن ابي ليلى <تصفيق> ما شاء الله لا هذا ولا ذاك طيب ما هو طبعا لا يخيك أن نبنى أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى جساء والأول محمد بن عبد الرحمن والثاني تصعد بارك الله فيك وأن تسمع الجزء المحفوظ تفضلوا شيئا بسم الله الرحمن الرحيم قال السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الدعويه الامين بالله حمدي واليه استمع وما ينوب فعليه اتمه ثم على نبيه محمد خير صلاه وسلام سرمدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك شيخ ابو دول لم أخرج او الله اعلم بارك الله فيك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى لله الحمد و اليه استن ينوب فعليه على محمد في صلاتي و وهذه ألفية تأكبر منظومة ضمنتها علم الاثر تائقة الفيه العراقي بالجمع والإيجاز والتساقي والله يجري السادق الإحسان من وله ولده الإيمان الملحليس ذو قواني نتحد من احوال أحوال مثل وسند فذلك الموضوع والمثل الموضوع فذلك الموضوع فذلك الموضوع وماذا <صيق> الموضوع والمقصود فدانك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمرفوض الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود والسند والسند من جاء إليه السند والسند الإخلار وعليه فكافة ازاك الله خير يا رمي الامن وسنشفع بإذن الله رب العالمين الى ما كنا قد اتكثتنا عليه وقد قال السيوسي رحمه الله علم الحديث هو قواني لا تحد إضرابها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمرضول قال عنه والعلم هنا المقصود به مصطلح أي مصطلح علم الحديث يسمى بمصطلح أهل الحديث علم الحديث علم الحديث علم الحديثي علم الحديثي هذا ما إعرابه نعم باكر مبتدا خبره خبره ذو علم الحديث متدأ والخبر ذو وذوب عن صاحب قوانين جمع قانون وهو القاعدة تحد أي تعرف تلك القوانين بأنها يضرى بها أحوال متن وثند فهذا العلم الذي هو بهذه القواعد من خلال معرفة كبهذه القواعد تعرف بها أحوال الثند والمتن يضرى بها أي أعرف بها أي بتلك القوانين أحوال متن وسند طبعا من ضمن هذه الأحوال صحة المتن وحسنه وضعفه ورفعه ووقفه أي بالسند وغير ذلك وأحواله سند والسند طبعا له علاقة بصفات الرجال وكيفية التحمل والأداء وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله رب العالمين والجنة صفة لقوانين أي قوانين تحد يضربها أحوال السندين ومثل. فذلك أي هذا المتن والسند المقصود وهو, وهو تسميه هو الموضوع فذلك الموضوع الموضوع علم الحديث هو ماذا هو السند والمتن طبعا نحن تكلمنا قبل ذلك في هذا الأمر الموضوع الموضوع علم الحديث دعوية هو مصطلح الحديث نحن كنا تقسيم علم الحديث بماذا وهو تعريف من المشهور نريد ما كنا قد قلناه بسرعة البرق هم لا لا لا اقصد هذا نحن عندما ذكرنا إن علم الحديث كما وكذا تعليق من الأثاميه المشهور يا اخوانا ذكرنا مع علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية وما تعريفه لعلم الحديث رواية وما تعريفه لعلم الحديث دراية ايش نعيد الدرس فائثة من جديد ام ماذا لا بس بارك الله فيك علم بقواعد يعرب بها حال مروي و المروي هذا تعريف ماذا ابا هذا تعريف ماذا صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق و ما كتب ابن أبي لي سورد نحن ذكرنا ان علم الحديث خاص بالدراية انه علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وانواعها واحكامها وحال الرواية وذكر ان الرواية هذا الدراية وذكر ان الرواية ما يتعلق بعلم يشتمل على نقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وروايةها وضبطها وذكرنا ان لأهل العلم منهم ما لا يخرقون بين ذابتا ك مثل الخطيب البغدادي رحمه الله تسمية كتابه بالكتاب في علوم الرواية وهو ادخل تحته علم ما يتعلق بالدراء على تعريف ابن الأصلي وكذلك ذكر غيره حتى إنك تبدو القاضي الرامضي رحمه الله ذكر ذلك في عقد كتابه في المحدث الفاصل وذكر بابا وقال القول في فضل من جمع بين الرواية والدراء وأساق كثيرا من الروايات يدل مجموعها على مثل ما كره الخطيب في شفايته رحمه الله لعلن نأتي ما بدون أن تقولوا نبأ لما قال السيوتي رحمه الله علم الحديث هو قواني ما تحدد أبها حوال مثل مثلا وذكر في الموضوع والمقصود المقصود أي فائدة والغواية من علم الحديث وهو مبتدا خبره أن يعرف المقبول والمقبول أي من الحديث ليوم لبه والمقبول أي ليجتنب لأنه إن وجدت وجد فيه صفة قبول يقض به وإلا فلا إذا وجدنا في هذا البيت أو البيتين يسوفي رحمه الله يذكر علم الحديث أي تعريف علم الحديث ثم بعد ذلك يذكر موضوع علم الحديث ومقصوده قلنا علم الحديث هنا نرجع إلى ما بدون أن تذكروه أنتم ما تعريف علم الحديث طبعا هذا سبع في الشرح السابق المجلس السابق نحن ذكرنا تعريف من من الذي اشتذر بتعريف علم الحديث ها كل هذا تعريف أبا حبيبه بارك الله فيك هذا طويل جدا علم يبحث في كيفية اتصال الأحاديثي برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أحوالها ونخلتها وضبطا وعدالة من حيث كيفية السعادة طيب زاك الله خياراتك لا لا قلنا حاولوا ان تفرقوا وان لا يختلط بكم الامر بين ددر الدين ابن جماعة وبين عز الدين ابن جماعة العز احسنت يا فضراني الجمن العز هو من اشتهر بتعريف علمي الحديث وطبعا نحن فرقنا بين عز الدين ابن جماعة وبين ددر الدين ابن جماعة ما الفرق بينهما البدر والد العز والبدر احسنتم اشتغر بتعريف السند والعز اشتغر بتعريف علم الحديث والعز اسمه عبد العزيز ابن محمد ابن ابراهيم اما البدر هو محمد ابن ابراهيم هناك فرق اخر غير ما ذكرتموه بارك الله فيكم فاركو كنا وكنا مهم جدا ايضا ها. من منهم صاحب كتاب في المصطلح طيب يا ابن منهال طيب يا ابن صاحب المنهل الغوي هو من هو العز أحسنت أحسن الله إليك أما أقول أبو حبيبة جزاه الله خيرا التعريف الذي ذكره إنما هو تعريف من ابن الأجساني وهو خاص بعلم الرواية وكما قلت لك وإذا قبل ذلك القواعد التي تعتمد على تعريف الـ الـ الـ المصطلح أو الرمز الذي اتخذه أهل العلم فاتخذوه مصطلحا لعلمهم أن يكون مصانا عن الإسهاب أي أن يكون مختصرا وفي الوقت نفسه أن يكون جمعا مانعا وهذه المسألة فيها مقاش حاد أولى أن يقال في مجالس حصول ثم بعد ذلك لما ذكرنا هذا الكلام ذكرنا أن هناك تعريف آخر أولى أن يعرف بديلا عن قول العذي ابن جماع إذن ذكرنا قوله والمشهور علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السنبيه والمثل ف الحافظ ابن حجر ذكر في مكته على ابن الصلاح كلاما نفيسا أحسن تأدب من هذا. نعم ما تسألون. آه. قلنا أنه ليس تعريف آخر عقده على تعريف عجز الدين على تعريف عجز الدين المجمع. فهو مشهور بالحفر بالحجر رحمه الله. كما ذكره فيني. قال الأول: التعريف له أن يقال ها المعرفة بحال الروي والمرور. اذا كان بارك الله فيكم لماذا جعلنا ان هذا اولى من قومي من تعريف عز الدين لأنه أوسع من ناحية المعنى فيدخل فيه ما لا يدخل في التعريف الأول ثم بعد ذلك قال السلطي رحمه الله في ألفيته والسند الإخبار عن طريق متن كالثنان لدى ثريقي السند ما ذكر متقدما وإعراضه على أنه مبتدا وخبره الاخبار السند الإخبار هكذا بدأ ما هو السند قال السند الإخبار عن طريق مثل والإخبار بكثل مصدر وعن طريق متعلق بالإخبار أو بمحظوظ حال من الإخبار لأنه حال أي حال كونه عن طريق ما. والمعنى أن السند هو إخبار المحدث بالحديث ذاكرا طريقة أخذا مما ارتفع من سفح الجبل لأن المسند أرفعه لا قائل ذكرنا هذا الكلام هنا ما تعلقنا إليه وذكرنا من السند وعرف الحديث إلى قائله هو متقارب مع السند في الاعتماد وقال بعضهم شيء واحد وليس بشارة بقوله كالسند إذن عرفه قال والسند الإخبار عن طريق متن كالسند أي كمثل أيضا يسمى بالإسناد فالسند والإسناد بمعنى أي بمعنى واحد وكالإسناد خبر لمحذوف أي هو أي السند كالإسناد أي السند كائل كالإسناد من حيث المعنى لا فريق ونكرها هنا وهي زيادة من زيادات الشوتي رحمه الله وهذه مديعة من بدائعه حيث أراد أن يثبت ماذا الخلاف في ذلك ولا خلاف، ولعلنا نعلق في إن شاء الله أبلاء. وفي نسخة بالتعريف أي عند طائفة من علماء الحديث. ذكرنا قبل ذلك الكلام في تعريف السند كنا من عرف وما تعريفه مشهور. أحسن تابوا لكن لا أريدك أن تأخذه. من النصوص لا أريدك أن تكتب أنت بيدك ولا يخفى أن هذه من طرق إذقان العلم الكتابة من طرق إذن هي أطقن من النطق والقراء يعني إذا أردت أن تحفظ لقنا فكتابتك لا أطقن من حدث أحسنت بارك الله فيك آه ما زال الشيخ أبو أنس يقول أنه سلسلة الرواه الموصلة للمت قلنا ان السند اشهر ما قيل فيه هو قول ابن جماعة البدج الذي هو الاب وكان الطيوبي قال هو الاخبار عن طريق المدى السند الاخبار عن طريق المدى وذكرنا ان الاسند هو رفع الحديث الى قائلة ودفرنا ايضا كلامه التوضي في انهم متقاربان في معنى عند اعتماد الحصابي في صحة الحديث يضع فيه عليه اما الحكاية ام هناك فرق الاخبار الحكاية هناك ماذا تريد ان تقول ابا منها القول ااا يعني القولة الذي طريق المات نحن فرقنا بينهم الا تذكر ذكرنا ان المشهور. طيب ذكرنا لعلنا اقولها ويكون انت في محل الثقة ما زلت سابتا على الاصل ذكرنا ان قال ابن الجماعة قال الاخبار وذكرنا ان حافظ ابن حجر او والحافظ ابن حجر قال انه حكاية طريق المات الطيب قال الاخبار عن طريق المات أما الخاطب قال حكاية طريقة وهذا هو المشهور في تعريف السند أما الفرق فالفرق ليس كبير الحاطب هو الحاطب من خبر وإن كان كما قلت لك لفظ الحكاية تعد أدق من الإخبار لماذا لان الحكايه تقوم او يدخل تحتها عموما ما يأتي من اداء سواء كانت اداه تحمل او من اداء اما الإخبار فالاخبار قد يصرف أنه في نوع في من شكل الإخبار او الاداء لا بل يجب عليك ان تعريفها الاثنين لكن طريفة اريد ان انبهك عليها قبل بنه البرك فيك ابن جماع في في النهر الراوي لما ذكر تعريف السند وذكر وهو, وهو صريح في ان السند والانشاد عند المحدثين واحد واما الاسناد فهو رفع الحديث الى قائلة قد يظن إلى الذهن ان هناك قولين في تعريف الاسناد الاسناد اما ان يعرف بانه بمعنى السند والتعريف الاخر هو رفع الحديث الى قائله لذلك قال الصوفي رحمه الله كالإثنادي لدى فريقي آه هكذا كنت توقعت أن تاتي بها هكذا دائماً غالباً تصيب أبل منها الأحسن إذن النجمعة قصد أن يعرف الاسناد بالمعنى اللغوي بعد تعريفه بالمعنى الصلاحي يعني ذكر تعريف السند اصطلاحيا وذكر انه ماذا الاخبار عن طريق المد ثم ذكر ان الاسناد تعريفه كتعريف السمد وقال واما الاسناد فهو رفع الحديث الى قائله. يعني يريد ان يعرفه مغويا في بيان ان المعنى اللغوي باسناد فحسب وان من جهة الاسطلاح فلا فرق بينهما فجلد الصوفي رحمه الله ماذا يقول نقل كلام ابن دعاء ثم قال في الألفية والسند الإخبار عن طريق متن كالثناب لدى فريقي يقصد به من مم. ما قاله هنا أحسن ما ما ف... فظننا أن السند يأتي بمعنى الإسناد عند فريق وعند فريق آخر له تعريف مفارق لتعريف السند فتجد ما تجده بعد ذلك يعني بعض الكتب التي هي حديثة تجد يقسم الإسناد يكون الإسناد له معنياني عذ الحديث إلى قائلة مثنىذا، والتعريف الآخر سلسلة الرجال المؤصلة للنَّت، وبهذا هذا المعنى موجود من للسلَّد، وطبعاً نحن تكلمنا في هذه المثَلَة في المجلس في أصله. إذا فاحرص على استلاح أهل العلم القدامى المتمكنين في اللغة وكذا متمكنين في العلم نفسه. وهذه من الوسائل التي تفرق بين طالب وطالب وكلما اوغرت داخل المهلع العظيم اتيت بالضغر وكلما اردت ان تتنزل فافقد عليك شيئا. كما قال بعض من معكم في تعريف ماذا في تعريف الله المستهد في كتاب علوم القرآن ذكرتم ماذا؟ اللهم بارك الله فيكم. في الحديث النبوي انهم مقسم الى احاديث توقيفيه واحاديث توثيقيه. هذا الطرح ايضا التقسيم الى ان الحديث اما ان يكون توثيقيا او توقيفيا. وأن يكون توفيقيا أن دل على أنه آثم من الوحي وتوفيقيا أما توفيقي بأنه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون يأوى قد يأتي الخطأ من وراء ذلك أو الوحي ذلك فالتوفيقي أصلا مسألة لها معان لغوية كثيرة <تصفيق> لها معان لغوية كثيرة فيتصل بينها بفواصل كافية وهذا أمر نجعله إن شاء الله رب العالمين في مجالس قادمة في أن طالب العلم لن يتقن ما يتقنه حقا إلا إذا درس صلاحات أهل العلم على حقيقتها وترد ما ترد من الطوائف في أمة الإسلام اليوم من الأفكار المختلفة منهم يصدر عن رأي من عنده وعن فكر حادث اعتمد واتفع عليه لكن قلما تجد احدا علما بعلوم الشريعة جمعاء وان كان ليس مستقلا اجتهادا فيها لذلك يأتي الخطأ هنا وكل يظن انه على الصواب ولا يستطيع ان يحرر موتنا النزاع فلو حرر موتنا النزاع لكان الامر أهون عليه ذكرنا تعريف السند ذكرنا تعريف البذري بن جماعة والطيب والإخبار عن طريق المثل ثم بعد ذلك بينا أن الإسناد إنما هو قول كقول واحد ثم قال رحمه الله والسند الإخبار عن طريق مثل كإسناد لتفريقي والمثنى من تهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا بما بيفى للنبي قولنا فعلا وتقريرا ونحوها حكم. ذكر أن المثنى بفتح فسيكون مبتدا وخبره منتهى إليه السند. المثنى مبتدا ومنتهى تهى إليه السند خبره. إن بلغ إليه السند من النهاية يقال انتهى الأمر إذا بلغ النهاية وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه. ثم قال عن ذلك من الكلام بيان لما هو بيان لما أي ما من الكلام وهو مشتق من المماثلة وهي المباعدة في الغاية لأن غاية لأنه غاية السند أو من متنت الكفة إيش شققت جده فكان المثند استخرج المثنى بسنده أو من المثند الضم وهو ما صنب واصفع من الأرض لأن المثند يقويه بالسند ويبصعه إلى قائله أو من تنتين القوس أي شدها بالعصا والمثنى منتهى إليه السند من الكلام والحديث قياده الحديث مفعول مقدم لقوله قياده أي قياد الحديثة وفي مسخة حدده يعني تجد إنما أن تقول قياده أو حدده وهي القيادة هي الأشهر أي العلماء بقولهم وما أضيف للنبي أو بما أضيف إذا العلماء لما قالوا المثل انتهى إليه الساد من الكلام وقيادوا الحديث بماذا بما أضيف للنبي إذن أقالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث بما أضيف للنبي قولنا فعلا وتقريرا ونحوها حكوا أو وروس النبي صلى الله عليه وسلم وهي تون القديم وبينا أيضا هذه المسألة لأنه يحدث شيئا فشيئا واصطلاحا ما في النظم بقوله ما أديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا أي قطوله الله عليه وسلم مثلا هذا من على الحالية او خبرا أي سواء كان قولا له أيضا على أنه أي أعني قولا هذه ثلاثه اقوال في اعراض لفظه قولا او فعلا وهي عطف على قولا كصلاه صلى الله عليه وسلم على الراحله هذا من الفعل والتقرير معطوف ايضا على قولا واللفظ معنى او كتقريره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في اكله الضبه عنده اذن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يم ان تكون قولا او فعلا او تقريرا ثم بعد ذلك قال رحمه الله حكوا ونحوها حكوا أي عطف على قول أو مصاب قبل حكوا في مسخة ظلوا أي حكى ذلك العلماء الحصاب والجلة على الأول مستأنفة بها تثيماً للقاطئ ومثال نحو أوصاقه صلى الله عليه وسلم الخلقية ككونه أبيض ليس بالطويل البائي ولا بالقصير المشذب والخلقية بجمطين ككونه لا يوجد أحداً مما يكرهه صلى الله عليه وسلم ومنه همه صلى الله عليه وسلم كهم لتنكيس ردائه في الاستقصاء ودخول مكة من الفضائبية ومعاقبة المتخلقين عن الجماعة بالأحوال وقيل قال السوتي رحمه الله لكن قبل أن نشرع إلى ما أتينا به من هذه الأبيات عرفنا المثل السوتي قال والمثل من تهى إليه السند من الكلام والحديثة قيلوا نحن عرفنا المثل بماذا أي تعريف أقوال أهل العلم فيه فقلنا نتعديش المسلم ماذا أحسن تباق الله فيكم هو ما ينتهي اليه السنده من الكلام وهذا وقوله الطيبي أيضا ومشهور عنه وأيضا ذكر أنه ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعنى يبقى شيء قلنا ان القول في المسند نحن ذكرنا أن السند والإسنادة بمعنى واحد لكن السند يعبر على ثلاثة معاني أي تعريف يوم الله فيكم تعريف المتن الذي اذكرتموه تعريف ابن جماعة اي ما ينتهي اليه غاية السند الكلام هذا المشروع عن ابن جماعة ايضا اما الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني هذا قول الطيم رحمه الله لكن كما قلت لكم نحن إذا كاننا ان السند يعرف بمعاني او يطلق على معاني ما هي قلناها على ثلاثة اقوان نعم المسند ابدا من هي البركه الوحيد قلنا على انه بمعنى الحديث او بمعنى الكتاب الذي جمع مسندا وايضا المعنى السلس المشهور هو الاسناد ثم قال بعد ذلك يا رحمه الله وقيل لا يختص بالمرفوع ما هذا الذي لا يختص بالمرفوع؟ إن قال وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع نعم بارك الله فيه فهو على فهو على هذا هذا فهو على هذا مست فهو على هذا مرادف الخبر وشهر رجس الحديث والآخر أو الحديث والأثر وقيل أي قال بعض العلماء هذا الفن لا يختص أي الحديث بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يعمه وغيره فإن جاء إطلاقه بالموقوف أي على الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي قولا له أو نحوه كما سنذكر. والمقطوع هو ما اضيف إلى التابعي كذلك فهو وهذه فاء فصيحة وهو مبتدع أي الحديث على هذا فهو على هذا وعلى هذا جر المجرور حال منه أي حال كونه داليا على هذا القول الثاني يبقى القول الثاني على أنه القول الثاني على أنه جاء أيضا للموقوف المقطوع ويقصد عليه أنه حديث أو متعلما بعده وقوله مرادف للخبر خبر المنتدى أي مترادف معه والمعنى أن الحديث والخبر على هذا القول بمعنى واحد وشهر أي عدد العلماء مشهورا لردفة من فتح أي ترادف الحديث والأثر أي إثيان كل منهما بمعنى الآخر وكذا الخبر وفي نسخة كما ذكرنا وشهر ولعلها تكون هي الأشهر وشهر شمولها بين الأثر والمعنى واحد وهذا قيل المختار وقيل الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر عن الصحابة قيل والتابعين من بعدهم وقيل غير ذلك والأديات التي ذكرت هذه من البيئات السوسي رحمه الله على العواقي على ألفية العراقي إلا ما ذكروا العراقي رحمه الله شهر مثل الحديث والخبر. إذن ما هي الأقسام التي ذكرها السيوطي هنا في الإطلاق على الحديث وعلى الخبر وعلى الأثر الحديث يقال على ماذا والأثر يقال على ماذا والخبر يقال على ماذا وما تلك الاصطلاحات التي يمكن أن تقال على غيرها نعم الحديث ما أضيفه للمبي صلى الله عليه وسلم الأثر ما أضيفه للصحابي أو التابعين هل الصوت يتقطع عندكم؟ والخبر أشملهما ومن كامل هو المقتون وايضا هناك فائدة ايضا وفي الخبر موظف الحديث اخسنت الى المنهان ان اطلاق الحديث تفريقه بين اطلاق الحديث وتقييد الحديث يعني لو كنت مثلا حديث عمر او حديث ابن عباس فما يقصد من هذا من لفظة الحديث عند التقييد يبقى مقصود بيه فيقول المقصوب المقوف أحسنت أحسن الله إليك أبا من هذا يبقى هنا يقصد بالحديث بأنهم يعنى الموقوف نعم أحسنت وقيل أنهم بينهم معموم وقصوص مطلق أحسنت أبانا إذا نطلق عليهم ما يفكرتموه بارك الله فيكم اي لحظه يا ابن ابي ليلى اصبحت الليل الان ابن ابي ليلى <تصفيق> الحديث الخبر ولا عكس هذا ما تقصده بعناك في النوم هم قصلك لك نحن ذكرنا ان الخبر الحديث قد تكون عليه انه خبر اذا فالخبر عام من هذا الوجه خبر من هذا الوجه هذه مسألة اصولية اصلا بارك الله فيك عضون وخصوص يكون الاصل فيه في خاصةه في اطلاقه وكذا في العموم وهناك فرط بين المطلق وبين الوجه يعني لما ذكرنا يعني لما دربتم له مثالا يعني اذا كنت مثل الرحمن الرحيم بينه معموم وخصوص وجهي ما معنى وجهي اي هذا عام من وجه وهذا عام من وجه وهذا خاص من وجه وهذا خاص من وجه كيف عندما اقول لك الرحمن الرحيم الرحمن من الرحيم في ماذا في ان الرحمن تشمل رحمته الجميع اما الرحيم فتشمل المؤمنين او اشياء بعينه اذا تقول الرحمن عامة من هذا الوجه فيكون الرحيم خاصة من وجه نفسه طيب خاصة طيب أخص الرحمن لا تطلق الا على الله عز وجل اما الرحيم فهي ممكن أن يسمى بها البشر فيكون الرحمن خاصة من هذا الوجه والرحيم عام تطلق على بقية البشر فتكون عامة من هذا الوجه فإذا كانت محيم عامة من هذا الوجه تكون محمن خاصة أو خاصة من هذا الوجه تسمى أمور وخصوص وجهي مفهومة نعم تكون واحد عام من وجه وخاص من وجه آخر أما الإخلاق فهذا عام وهذا خاص تحته وفقط فلا يمكن ان تقول ان هذا يغرق بهذا وهذا يغرق بهذا طيب انت لا يعني تريد ان تعرف ما معنى مطلق اي لا معك ان تسأل عن من طيب مشكلة كما قلت لك دائما نسعر وحض يا شيخ العموم بتأسين المسألة العموم يأتي بمعنى بالفغراق والشمول هذا في النوع مشهور ومعروف في الاستراع بأنه تناول اللظ لما يصلح له تناول اللظ لما يصلح له يعني كل, كل ما يصلح أن يدخل تحته يدخل فهذا هو العموم دون امستره لكل ما يصلح له فالامر خصوص مطلق اي انه يستغرق هذا عام مطلقا اي الحديث لا يدخل تحت الخبر مطلقا والحديث خاص للخبر مطلقا فلا يمكن ان تقول على الحديث فلا فيمكن أن تكون حديث بأنه خبر لأنه خاص من الخبر والخبر وعام منه لكن لا يمكن أن تطلق على الخبر بأنه حديث لأنه لأن الخبر عام وخاص خاص منه وهناك أيضا العموم مخصوص نسبي يعني عموم مخصوص واجوي أي من واجه وهناك عموم مخصوص نسبي أي عام وخاص وللخاص خاص وبعد <تصفيق> هذا حتى ما يشتشكل عليه يعني مثلا في فقطون المشركين وهذا عام ثم ده يجيب مثل خصوص لهذا العام مخالف نهلا دي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والصديان عينان علوما تمام فيقول هذا خصوص خالف العام ثم يأتي خاص آخر لهذا الخاص وهو جواز قتل النساء والصبيان المحاربين فهذا يسمى عموم وخصوص نسبي أي عام وخاص وللخاص في خاص لا ليس مش طويله هذا ان شاء الله هي لا كما قلت لك يا من المسائل يعني المسائل الذكيه في عين أصول ويجب ان تفهم حتى لا تتعبك بعد ذلك لكن ابش ان شاء الله ندعيها في ما ظنها وان شاء الله ابش ببعك الرافقة لكن تبقى ان تفهم الاطلاق والخاص ان شاء الله طيب انا هم ستعاني اذا كان انا نعم لا بس والوقت اصلا انتهى فلا اعلم نحن ندخل في الدرس بزريد فهي كافة ندخل فيه روس تعاني إذا كان تهينا عند قول السلطين رحمه الله وقيل يخص الوطوع بالجام المقوف والمقطوع فهو على هذا مرادف الخبر وشهره ركف الحديث والأثر لكن البيت الأخير الذي لم نشرح فيه قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن الأكثرون دعوا في تقسيم الحديث إلى ماذا؟ إلى صحيح وضعيف وحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القسمة في تقسيم الحديث الآن أصبحت ثلاثية على غير ما هو مشهور أو ما يطلق بأن القسمة ثنائية على أنه ماذا؟ أن الحديثة القسمة الحديث إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا ويعني من أفضل وأروع ما قيل في ذلك ما ذكره الحفّة ابن كثير في اختصار علوم الحديث ااا ستبدأ تدخل في مسألة شئك قبل منها ودعك منها الآن يقصد من المتأخرين الأكثرون من المتأخرين نعم أس... ابن كثير رحمه الله ذكر أن هذا التقسيم إن كان بالجذب هو نفس الأمر بأن في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب أو إلى الصلاة المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك ينقسم أكثر من ذلك طيب من الزكي والعلنا نبدأ بهذه القريحة لماذا قسم أهل العلم أو قال النقصان الحديثي صحيح وحسن وضعيف أو صحيح وضعيف مع أنه كما قال الخاسم ابن انه ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك هم يعلمون ذلك أن اقسام الحديث كثيرة جدا فلماذا وقفوا عند هذا التقسيم؟ من حيث القبول والرد يعني الحسن ادنى مراتب الصحيح الشيخ أبوانه بدأ يحوم وأنت بدأت تبعده أو تبعد حومته لأن غيرها يندج تحت هذه الثلاث والشيخة أم حمزة اقتربت كثيرا الى الحمة ها من يأتي بها يعني اذا كان هو مشهور تقسيناته فلماذا اتى اهل العلم؟ وطبعا من دفع لذلك ابن الصلاحي في مشروط المقدمة ثم اتى <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله الى اين وقفنا ها من سيأتي بها لعل اخوكم ابو فيصل دخل حتى يقولها ويرفع عنكم الاحراجة نحن لما ذكرنا التفرقه او القسمه حتى يكون نوع من الوفاق مع الفقهاء له ايها شيخ جزائري يعني كيف يكون الوفاق بين اهل الحديث واهل الحديث ومعلوم من الحديث نمطهم المميز في سفر علمهم نحن قلنا يا ل... شيخ ان التقسيم آه... العلماء لما قالوا قسم تقسيم الحديث ان صحيح وحسن وضعيف او صحيح وضعيف وسنتكلم في هذه المسألة لكن السؤال لماذا قالوا هذا رغم ان الحافظ ابن كثير رحمه الله قال آه... ان هذا التقسيم الى استراح المحدثين فهو ينقسم عندهم الاكثر من ذلك يعني المحدثون يعلمون ان قسمة الحديث كثيرة جدا ومعلوم تعداد ابو الصلاح لها في المقدمة على الانها 65 من بعده زاد واقل فمعلوم ان القسمة كبيرة جدا في اقصام الحديث فلماذا اول ما قالوا بدأوا يقول ان القسمة الحديث صحيح ضعيف او صحيح ضعيف ها ابو مرهان ما شاء الله بدأ يأتي به ما هو يعني باعتبار القبول والرد على سبيل الاجمال نعم ان شاء الله حسن تبقى فيصل كلام جيد وسيخوة ابن ننهال يقول الذكر أعلى درجات القبول وأدنها والذي لا يقبل أحسنتم أحسن الله إليكم إذا نقول أن قصة هذه الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها كما قال بعض إخواني طبعا هو يدخل تحت شموله من المدن والسند وطبعا أن الحاصل لذلك يشمل كل ما يتوقف على القبول والرد منها وأيضا لخروج ما يخرج من الأنواع عنها كما أشار الحافظ ابن إن كل ما خرج عنها إنما هو يشملها يعني كل ما أخرجناه من هذه القسمة التي إذا أردنا أن نعدد أقسام الحديث الأخرى إنما هي تدخل تحت هذه القسمة الثلاثية لا تفارقها أبدا لذلك رحمه الله صوته ابن في اخر الضعيف حديث الضعيف قال اوه الملحوظ في منولد من الانواع اي بعده عموم انواع علوم الحديث لا خصوص انواع التقسيمي الذي فرضنا الان من تقسيمه طبعا وقد جد ضعيفه في السنن تغليبا هذه مسألة اخرى يعني اذا كان الحديث معلوم ان الحديث على قادم النساء صلى الله عليه وسلم لماذا ادخلنا الضعيف هذه مسألة اخرى ايضا او نكتة اخرى نعم، أحسنت يا نجيب، بارك الله فيك. هذه مساله وقفه قبل منال. لماذا من ذكر الضعيف مع ان الضعيفة على الرابح انه ليس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا ادخلناه تحت هذا القسم رغم اننا قلنا اقسام الحديث اي الاصل انه ينقسم لما النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا قلنا ضعيف نعم يا شيخ ابو صام عن هذا ما قلته لا لا لم تفهم سؤالي بل من هال؟ أي نسألكم بطريقة الحديث الضعيف هل يسمى انه سنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى فما ماذا أدرج أنه تحت أقسام السنة صحيح وحسن وضعيف هذا يعبد إخواننا على التغليب على التغليب في تقسيم الحديث نعم احسنت احسنت بارك الله فيه بارك الله فيه طيب مدآلة اخرى الصوفي رحمه الله قال الى صحيح وضعيف وحسن قدم الضعيفة على الحسن قدم الضعيفة على الحسن لماذا؟ اما ان يكون هذا لمراعاة يقرأ من خلال السياق العردي للبيس الشيع فيعد ضرورة في النطق. أو النواعات اللهم يقابل الصحيح، سيقول الصحيح مقابل الضعيف، ويأتي الحسن ذكرا من لما سرقة فيه من اختلاف في إثيان العلم به على أنه قسم أو قسم من أقسام الحديث أو على أنه قاسي للصحيح. نعم أفهمت أو كلام أبي, أبي فيصل جيد أيضا أو أنه ذكر المقابل الصحيح ثم ما توسط أو ثم ما توسط بينهما. قيم. نرجع إلى هذه المسألة الصوتي رحمه الله قال والأكثرون قسموا هذه السنة لنا صحيح وضعيف وحسن تقسيم الحديث الصحيح إخواننا القضية هنا في ذكر الحسن يعني كثير من أهل العلم يقول أن أقسم الحديث صحيح وضعيف أو صحيح وضعيف وحسن فالقضية الموت للنباعي في المسألة هو أننا نرى بعض العلم يجعل الحسن قسما من أقسام الصحيح وبعضهم يجعل الحسن قسيما للصحيح من جعل الحسن قسيما للصحيح جعل القسمة صلافية ممكن نقول أن من الضعيف ما قد ينجدر هذه مسألة أخرى نبرك الله فيكم أخرى يعني هل الضعيف ما ينجدر هذا هذا ما يعد الحسن أم ماذا وأيضا قول الضعيف عند الإمام أحمد هذا هو الحسن المقصود الضعيف عند الإمام أحمد ماذا هذه أيضا مسألة أخرى فهذه مسألة متشاعدة لمسائل كثيرة ولعل أكثرها ما سيقال في موطني الحسن عند ذلك الحديث الحسن لكن هنا نأخذ بعض الإجمالات ثم نستفصل بعد إن شاء الله رب العالمين الفرق بين القصيم والقسم أن القصيم شيء مفارق أبا من هذا يعني القصيم شيء خاص بذاته كمثل ما أخذ منه اما القسم يعني داخل تحته. نعم أحسنت يا شيخ الجائزاء معي أبا منها إذن الذي يجعله أنه قصير فيجعله قسمة ثلاثية ومن يجعله أنه قسم من أقصان الصحيحة يجعله قسمة ثلائية نعم أحسنت القصة القصير وما يندرج مع غيره تحت قسم أعم منهما طبعا وإذا ما رأيت كلام أهل العلم في هذه المسألة ما نقله الحاسد بن خجل في النكت وعقب عليه ما قاله شيخ الاسلام بن رحمه الله في مجموع الفتاوى قال واما قسمه الحديث الى صحيح وحسن وضعيف وهي كله تجد في المجلد الثامن عشر من مجموع الفتاوى المشهور الخاص ب... بعلم المصطلح قال أن قسم الحديث لصحيح وحسن وضعيف هذا أول من عرف ما قسمه هذه هذه القسمة أبو عيسى التمذيي ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله أي من ناحية القسمة لا من ناحية المعرفة من حسن انتبه وأما من قبل التمذيي من العلماء فما عرف عنهم, ها فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه الى صحيح وضعيف والضعيف عندهم نوعان ضعيف ضعفا لا ينفع العمل به وهذا كلام اختنا ام حمده وهو يحذر حمله في اصطلاح الترمذي وضعيف ضعفا يجب تركه وهو الواهي وعليكم السلام ورحمه وذكر الحمل النهارده ذلك في المقت ثم عقب قال ويؤيده قول البيهقي الاحاديث المروية ثلاثة او ثلاثة انواع نوع ان اتفق اهل العلم على صحته ونوع اتفقوا على ضعفه ونوع اختلفوا في ثموته فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه. وعليكم السلام مضاعفه ومعروف لان كلام الزهقي رحمه الله ما ذكره في معرفة الثموت وذكر أيضا العراقي رحمه الله ذلك في التقييم والإيضاح، وقال أن رأي المتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فذكر القسمة ثنائية وأدمج أو أدخل الحسن دافلا تحت القسمين وذكر الزهدي رحمه الله أيضا كذلك في السير وقال حد الحسن باستلاحنا المؤلث الحادث و. في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح ولفظة السلف هذه أيضا ما قالها الذهبي منا فلفظة السلف من قريم هذا من نعطب عليه إن شاء الله رب العالمين عند الشرح في المجلس القادم على الطحاوية قال يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلمان وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب صحة وذكر أيضا ويجيء حديثه من ابنى مرابل الصحيح ومن اجودي الحسنين اذا معروف ان بعض اهل العلم او كثيرا من, من تقدم من اهل العلم انما يعلم ان القسمة على الاصل ثنائية وما اتى به ما اتى رحمه الله التلمزيج بذلك. بل نفر ذلك شيخ ابن التلمزيج رحمه الله ذكر الاجماع في هذا التفصيل وذكر خلافة المسلمين في تقسيمه وذكره بالحسن على أنه قسيم من قسيم للحديث الصحيح. و المستأنث معناه ساعات الحبيبة زهد كم من الوقت طيب هل احد بعدنا في هل هناك نجوس من بعضنا أم ماذا القوم طيب نن في ذكر هذا ثم إن شاء رب الله ربنا. إذا الصوفي رحم الله قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن والأكثرون هي مبتدع وخبره قسموا. أي نوعه وهذه اسم إشارة المؤنث أشر به إلى ما هو معلوم حاضر في ذهن كلها. والسنة جم والسنة وهي لغة الطريقة والصلاح بمعنى الحديث المتقدم. إلى صحيح وضعيف وحسن متعلّف بقسم والمعنى أن أكثر عهل الحديث قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام صحيح وضعيف وحسن وإنما قيد بالأكثر الذي زاده على العراقي تنكيطا وهذه أيضا من يدين السودي على الكتير العراقية بل من على من أطلقه لأن فيه خلاف إن بعضهم قال الحديث صحيح وضعيف فقط والحسن مندرج في أنواع الصحيح طبعاً ومعلوم أن الضعيفة أدرجة في السنة تغليداً وإن فهو لو سمى بسنة وقدمه على الحسن للضرورة أو لمرعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنع الأكثرين لأن على ما أذكر أن ابن الصلاح ذكر التقسيم هذا في مقدمةه بالنفس هكذا صحيح وضعيف وحسن إلى هنا ننطف إن شاء الله رب العالمين ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي ولعل هذا ما سيكون فيه الحرب الضروس إن شاء الله توسعت في المسألة إلى ذكر الحديث الصحيح وسيكون في المجلس القادم إن شاء الله رب العالمين واليوم أخذنا بيتا واحدا طبعا أظن أن الحفظ فيه يكون سهلا ونرجو المجلس القادم أن يكون الكل حفظه المتن. هذا من العيب قليل جدا من حفظ يوم المتن ونحن ما في في عشر ليله فقط المتى سننتهي في هذا ابن ابي ليلى بعد <تصفيق> ماذا اذا اردت ان ننتهي عنه في شهر فرجش الله يرفع شفى الله فيعني الشيخ يا أبو مصعب لم يدخل، أصلي الله نشفيه شفاء من السفطنة، تبقى سكران إن شاء الله. طيب هو هنا ينتهي المجلس، فاقترح ما تريد أن تقترح حذرة في الله في أي واحد يريد؟